Ja, ja, ja, صلاماً جيت برمضان جيت عمره برمضان, برمضان. اشرم وصوت ماهر والسدي اشرم وصوت ماهر وسدس والخشوعك عبده الله والامل الله والأمان. للحرم لا جيت ما تبغى جليس تختلي بالرب في اتنا مكان تشعر إن الوقت فيه مكان نفيس وانت بين ايدم ربك بامتنال للحرم لا جيت ما تبغى جليس تختلي بالرب في اتنا مكان تشعر إن الوقت فيه مكان نفيس وانت بين ايدين ربك بامتنال يا الحرمitel مثل جوك و... Voor Allah ben je te gemerkt. Yalharma de اشر مو صوت ماهر وسدس والخشوع عبده الله والامل والخشوعك الله للبكاء في داخلك تسمع حسيس وللرضا تشعر لدعوتك اذان ما تحس انك مع همك حبيس للدعاء اطلق مع رب العنان للبكاء في داخلك تسمع احاسيس وللرضا تشعر لدعوتك اذان ما تحس انك مع همك حفيس للدعاء اطلق مع الرب العنان رب <تصفيق> جوك ونيس في من جيت عمره برمضان سلاما نجيت عمره برمضان سلاما عمره برمضان عشرين وصوت ماهر وسدي عشرين وصوت ماهر وسدي والخشوعك عبدت الله والامل الله والأمال. لا تحس بالذنوب ولا تقيس دوبتك والرب معطك الجنان يا الحرم ما بمثل جوك ونيس في الصلاة من جيت عمره برمضان لا تحس بذنوب لا تقيس دوبتك والرب معطك الجنان يا الحرم ما بمثل جوك ونيس في الصلاة من جيت عمره برمضان Hassalam en Amra Birmavan.